انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا تليت عليهم اياته زادتم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون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 وَمَا جَاءَ لَهُمُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حكيم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 وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّعِيمَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 فَلَمْ تَقتُ لوهم وَلَك اللهَّه قَتَ لَهُم وَمَا رَمَيتَ إِذْرَ مَيتَ وَلاك اللهَّهَ رَمَا وَلبلَ المُؤمِنينَ مِنه بَل أَن حَسَنَا إِ اللهَّهَ سَمعَّليم ذَلِكُم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ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 يُمَيِّزُ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُرْكِمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ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 فَإِنْ تَنَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ شيء فان لله خمسه وللرسول فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا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 إذ أَنتُم بالِالْعودِوَةِ الدُّياوَهُ بالِالْعودِوَةِ القُصوى وََّكْبُ أَسْثَلَ مِنكُم وَلَ تَوَاءَتُم لَغْتَ لَفتُم فِي المعَادِ وَلكِ الّ قُضِيَ اللهَّهُ أَمْرًَا كَانَ مَفْول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 وَإِلزَيَّنَ لَهُم الشَّيطانُوا أَعْمَا لَهُم وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْ اليَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِن جَرُ لَكُمْ فَلَم تَرَأََتِ فِيأَتَانِ نَكَ صَعَلَعَاقِبَيْهِ وَقَالَ إ بَرِي أُم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 إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَا أُولَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ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 وَإِمَّ تَخَافًاَّ مِنْ قَوْمٍِ خانَةَ فَ بِذ إِلَيْهِ م ل سَوَ إِ اللهَّه لاَا يُحِبُّ الْخَِنِين وَلَا يَحْسَبًا الَّذينَ كَفَووا سَبَقُ إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُؤَدِّهِ آلُهُمْ وَمَنْ هُمْ ۚ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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ على الْقِتَالِ إِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم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 والَّذينَ آمَنُوا مِن بعضَعضُ وَهَا جَرُوا وَجَهَدُ مَاكُم فَأُولائِكَ مِنْ كُم وَأُلُ الْ الأرْرحَامِ بَعْضُم أَوْلَا بِبَعْضِ فِي كِتَابِ الَّ الله إِ اللهَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليم